يقولون ورد أن داود عليه السلام كان إذا دعا ربه يقول اللهم يا من يرزق النعاب في عشه والنعاب فرخ الغراب إذا فقس عن البيضة يكون كأنه شحمة أبيض فينكره الغراب ويتركه لأنه لا يوافق لونه فيسوق الله تكرما منه إليه البق نوع من الدود فيقف على منقار الفرخ الصغير يعجبه ريحة منقاره فيلتقمه فيقتات منه حتى يحمم يعني ينبت شعره فيسود فإذا سود شعره ألفه أبواه الغرابان وأقبل عليه وألقطاه الحب ولا يقدر على تسخير هذا إلا الله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 أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه اللهم لا تمسك عن رزقك قال أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل في عتو ونفور إن خروج كل أحد لطلب رزقه أخذ بالسبب لكن ينبغي أن يحلم يقينا أنه لا أحد يرزق إلا الله وأن أعظم الرزق هي الجنة سماها الله جل وعلا رزقا بنص كلامه فكلما أعطيت شيئا من الدنيا أمل فيما هو أحظم والله جل وعلا يسأل ما قل وما كفر ما عظم وما حقر هو فيه بعض الأخبار أن الله قال لموسى يا موسى سلني ملح عجينتك سلني على فدابتك سلني شسع نعلك فكل شيء إنما يقع إذا أراد الواحد